رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب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 بقلب جريح ودمع سكيف ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي غصن الرطيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغسن الرطيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى أخيك غصن الرطيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى كغصن رضيي رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودم سكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودم سكيب أم الدهر يأتي بما لا نريد.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 تنادي طويلا ولا من مجيب وأدعوك حينا ولا لن أراك فيزداد شوقي كشوق الغريب وأدعوك حينا ولا لن أراك فيزداد شوقك شوق الغريب وأدعوك حينا ولا لن أراك فيزداد شوقك شوق الغريب وأدعوك حينا ولا لن أراك فيزداد شوقك شوق الغريب رحنا رحنا نعنى يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيف رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيف أخي سوف أبدي لكم ما اطيق فهل سوف تبدي لأجل النحيب أخي سوف أبدي لكم ما أطيق فهل سوف توبين لأجل النحيب أخي سوف أوبين لكم ما أطيع فهل سوف توبين لأجل النحيب أخي سوف أوبين لكم ما أطيع فهل سوف توبين لأجل النحيب لكم يا رفاق بنفس احترام.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 رحلنا رحلنا نعم يا حبيبي بقلب جريح ودمع السكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيبي بقلب جريح ودمع